والذين صبروا بتقاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرّا وعلانية ويدرّؤون بالحسنة السيئة أولئك وَلَئِكَ لَهُمْ عُقُوبَ الدَّارِ